وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَنْ تَمْلِكُونَ لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو العفور الرحيم قُل مَّا كُنتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُنْذِرُونَ <تبعوا> إِلَّا مَا த இ ம் إِلَّا قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرَ تُبْئَهُ بِهِ وَشَهِدَ الشَّاهِدُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَوَامِ وَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانُوا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْدِ تَدُبُّ فَسَيَقُولُونَ هَذَا زَائِفٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى آمَنَّا وَرَحْمَنُ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ لِمَا عِنْدَكَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء